فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُؤْمِنُونَ بِمَا دُونِي بِمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ ارجع إليهم فلنأتئنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن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 الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال آها فضل رب يا بلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم قل لنكف لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتين العلم من قبلها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 قالوا تقاسموا بالله لبيتاه و اهله ثم لنقولا لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَمَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 بل أنتم قوم تجهلون